بسم الله لك الرحيم تكون مسؤوليه لك ان تكون عبد لك ان تكون مسؤوليه ان تكون مسؤوليه لك ان تكون مسؤوليه لك اللهم اجعلنا من كل طيب فردنا ومن كل امر وملائكته فردنا على من عدانا واجعل على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا من لنا ومن ومن يا عمور والشريعة كانت تسور الله مدى لحيك أي عمور